ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما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 قُلْ مَا يَكُونُنِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ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 حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا اتاها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا لم تغن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 كأنما اغفيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركاء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 أفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحْقُقُ أَن يُتَبَعَ أَمَلَا يَهْدِي إلَّا أَن يُهْدَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ويب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وَادْعُ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَدَنَّىٰ مَا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كُنَّ بَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 إِنَّ اللَّيْلَ نَظَلَ مُدُودُ عَلَى بَلْخُلْدْ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُنَّكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِيَّا وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمَعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقلوا بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 قل أَرَأَيْتُمْ ما أزل الله لكم من رزق تجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أَذِنَ لكم أم عَلَى الله تفترون وما ظن الذين يفترون عن الله الكذب يوم القيامة إن الله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 ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله فركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري لقومه بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت أمركم وشرككم ثم لا يكن أمركم عليكم غم أم وَنَقُضُوا إِلَيَّ وَلَاتُمْ ظُلُمَاتٍ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكَلَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ خَالِفَ الْأَغْرَقِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا دخريه من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أيه نفدينهم وَإِنَّ فرعون فِي في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا فعلي توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا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 حتى إذا أَدْرَكَهُ الغرق قال آمنت أنه لا إِلَهَ إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت آمنت به بنو قد عصيت قبل وكنت من المرسلين فاليوم ننجيك ببدنك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين